بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى جاءه لعما. وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفع الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى وامما من جاءك يسعى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 إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّابِ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة